تهم رسولهم بالبينات، فقالوا أبشروا يهدوننا، فكفر وتوالوا، واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فَآمِنُوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير